فمن خاف من موسى جنافا أو إثم فاصلح بينهم فاصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أي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 141 الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون 142-وإذا سألك عبادي عني فإني قريب, فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون